Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wenul lil mutaffifin al-ladin idza kta'lu 'ala an-nasiya stufun, wa idza kta'luhum awaznuhum yuxsirun. Ala yudzulainka anhum ma bughuthun رسو لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجن وما أدراك ما سجن كتاب مرقوم وإلهي يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به 117. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 118. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 119. كلا إنهم مع ربهم يوم يذل محجوبون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 119. في وجوههم نظرة النعيم 110. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك 111. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 112. ومزاجه من تسنيم 113. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من يضحكون واذا مر بهم يتغامزون الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون